واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين, والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبر السبيل وما ملكت ايمانكم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 وغوت ويقولون للذين كفروها أولئك أولئك من الذين آمنوا سبيله أولئك الذين لعنهم الله ومين يلعن الله فلا تجد له نصيراً أَم لهم نصيب من الملك فإذا لا يوتون الناس نحيرا أم يحسدون الناس على ما آتَاهُمُ الله وفضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآ وكن اغيما فمنهم من امن بالله ومنهم من صد عن وكفا بجحنم مسيرا الذين كفروا بآياتنا سوف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 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَلَوْ نَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ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 يا معشر الجن والجنس ألم, ألم ياتكم رسل منكم يقصون, يقصون عليكم آيات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 واهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل اما أم يعملون وربك الغني ذو الرحمه اين شيء يذهبكم يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من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 وِقُوْبِهِ شَيْءَاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنَ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بقى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 إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوف الكيل والميزان بالقسط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 اتتبعوه ولا تتبع الصب لفَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وصاكم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ عَلَى الذي حسن وتفصيل لكل شيء وهو دو ورحمت الله بلقاء ربه يؤمنون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا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 ما بغرور فلما ذاق الشدات بدت لهما سوء اتاهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه ونداهما ربهما الا منهكما ان تلكما الشجرة الشجره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 نصره الا تنصره فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا فانزل الله سكينته عليه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 وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قل يا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 تعال ايلا اذاخرتني لان يوم القيامه لا اختنك الذريته لا احتلك الذريته الا قليلا قالت من تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم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 قَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَبْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمُ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ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 نزه قرام وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد إلا خسارة وإذا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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَ وَأَزَلٌ مِنَ السَّبَاعِ مَا أَنَا بِهِ أَزْوَاجٍ ومنها نخرجكم